هتصدق بايه قلبي معرفش ليه اول ما شافك ناداك قال ده اللي همت عليه تمن اللي بسال عليه بتوه في حاجات في يوم كدا تغير لي حالي نسيت كل اللي فات مع, مع قلبك انت اشتقك اكيد احسسني مجدي بفرح لو تي سرتك وشو عمال يزي على ايدك دكتلاره هو عارف ايه معنى الحنان وياك انا قلبي دايب احضنك اكتر كمان قريت في حاجات في ومن كده اتغير لي حالي نسيت كل اللي فات مع, مع قلبك انت ايه جرى